بسم الله الرحمن الرحيم لإن في قريش إنا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف